Aan dan ext ordinaryens en mis morallyam ca w McD's. or is de rijende wahda aan den 16e, en 16e. Och når een de Kijk, daar is het. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat وينثنى بطئة حديث وقعد يمتدح كتير في الحديث اللي هو إنما الأعماله بالنيات وقال إنه دوت يعني مصد دين أو ثلثه وأنك تبدأ بكل كتاب وكل كل ما تجي تتنفس تبدأ به النفس باعة داخل في كل حاجة حتى تعليق الشيخ العثيمين على كلام إيام الشفعي إيام الشفعي بيقول في الحديث دوت وهذا الحديث يدخل في سبعين باب من الفقه فالشيخ العثيمين بيقول لو كان أبواب الفقه فوق السبعين hij bijt heel veel om borde, ja, 70 dan een baben mobbelghe, baster, misschien maar 70, we blijven lager. als we 70 70 ja, de Duniya, op de grond van hun bedoelingen. Dat wil bijvoorbeeld iemand als hij een uitnodiging geeft, dan is dat op de grond van zijn bedoelingen dienend. En als iemand die niet direct wordt uitgenodigd, maar toch een uitnodiging geeft, de grond van zijn het van وطبعا لكل قعدة استثناءات زي الأنبياء اللي ما يستجيبش لهم حد وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركاته وسك وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا يعني كل تحركاته وسكونه تكون لله ولا يمازج هذه النية لا هوى نفسه ولا بالتبع إرضاء غيره لو هو حتى مش يرضي نفسه لأنه لا مهتم مهتمه برضاء غيره وقال السري رحمه الله لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا كان واحد بك يا سائل يعني إيه تكشف قلنا يعني tehdeedie je bent de, <tik> de feitelijk, daarna je bent, te horen. We hebben een spel. We hebben een spel. We hebben een spel. We hebben een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 يعني حتى لو هتوطيهم توطي واحد مال ما توطيش ويكون المحرك هم مشهور الله عز وجل يعني حتى لو تتصدق على واحد الصدقة ديها تنفعل نفسه مالوش اعتبار الاعتبار هو النية في الفعل فنية مش الناس مش نفع كلان دوت النية انت تتاغب النفع دوت وجه الله عز وجل عشان. وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله انه قيل له حدثنا فقال حتى تجيء النيه يعني امتنع ان هو يعني يدرس العلم او يحدث حتى تجيء له نيه, نية صالحه عنده وانا وعنا ابي عبد الله كيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي انها تتقلب علي ان تتقلب على الانسان وما تثبتش على حال واحد يعني الانسان لو هو بقى له مخلص أو يظن كده يعني يخفي مسألة القيام الليل مثلا فمش معنى انه بقاله فترة شايف انه هو بيخفي القيام انه هو هيستمر على دوه على طوله نيته ممكن تنقلب في فترة ويبقى نفسه يحدث الناس بالقيام دوه أو نفسه ان الناس تعرف أو يحدث فعلا أو يبقى بيقع القيام ده امام أمام الناس ويحسنه عشان كذا وكذا وكذا فالإنسان ما يطمئنش لميته أبداً دايماً تتقلب. اللي يقول داس في الثوري يعني أخذ في برة تابعين. تمام؟ فلنسميه طمأنش أبداً لنية تعطه ويحظر نهاية تنقلب عليه. وروينا عن الأستاذ أبي, أبي القاسم عبد الكريم ابن ابن, هوز ابن هوزان القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد. أي إفراد الحق بالله سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، يعني أن تقصد الطاعة الحق سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محبة عند الناس أو محبة منح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. مفهوم؟ وافون يعني الكلام المفروض ان هو ساف بما ينبو درست قبل كده يعني حديث الإخلاص فلو حاجة مش واضحة وافون قال ولا صح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق يعني نكون عقلك مش منشغل بملاحظة الخلق يعني انت هتفعل سواء الخلق موجودين أو غير موجودين سواء هم هيمتدحوا الفعل دوت أو لن يمتدحوه انت نظرك بس وهو ملاحظة رضى الله عز وجل بالفعل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 OK Samen. He is niet. van super. Oh mijn oase met je aan een beetje rijbe. V«絲лох... Want u Het inaugiteert echt een en om is. je het te het <todat> ليه تفعل اي حاجة؟ ليه جاي الدرس؟ عشان انت حاسس ان دوت فيه ميزة عن ان انت ما تعملوش لما الانسان بي رأيه ايه اللي بيتحصل عليه بيبقى الانسان مزين ليه ان هو هيبسط نفسه انا لما بقى اعمل كذا واجتهد ومش عارف ايه هبقى مقصود كده وزي الكل حاسس ان انا بقيت كويس فهو ده اللي هو شايفه فيعجب بالعمل او يشوف بقى ان هو لو بقى حسن العباده عنده غزرة في العلم هيبقى قدام الناس محترم فيسعى له عشان هو شايف رؤية الناس لو هو بقى مستشعر قد ايه هيفقد قصاد المستين دول وقصاد المستين دول يعني حقيرين جدا قصاد اللي هو هيكسبه لو تخلى عنهم لو تخلى عن مدح الناس او تخلى عن شهوة نفسه هيبقى شهل عليه يخلص لان هو شايف الناحية التانية اكتر ماشي لكن اللي بيبقى ذاهل عن الثواب وقديها يفقد من الثواب لو راى الناس يبقى بقى موضوع مراعاة الناس عنده دوت حاجة كبيرة فصعب يدفعه ماشي؟ هدي اول مسألة تاني مسألة طبعا صراق انك تخالط كثير من المخلصين ناس مش فارق معاها يعني انت موجود مش موجود لا بيبان يعني في غالب الحال يعني انت موجود او مش موجود معاهم ما بيفرقش عملهم قوي ما بيتلاقيهمش بيمثلو يعني يعني كتير من الاخوة اما يحكي يعني عن نفسه مثلا اما يحكي حاجات كويسة او يمتنع خالص يعني ما يقولش اي حاجة كده اي ممكن يظن انه يعني مثلا ما يحكيش ان هو راح لها بمطش كوره مثلا لما احكي مع الناس لو ما طلبتش العلم انا بقى امبارح ضيعت كل وقتي لعبت ماتش كوره وجيت متكسر وما ماتش اي حاجه هيفتقرون يغفل ده ماشي وما يجي على حاجات كويسه يحكيها مفيش مشكله لما بتقول بقى مع ناس تانية ما بيفرقش معاهم يعني بيحكوا اي حاجه طبعا ايه المعاصي عشان الانسان ما مي...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 ما فيش مشكلة كبيرة ان الناس تشوفه كده يعني هو مش شايف ان ده انت فيها حاجة بقى في يعني الواحد فينا يستحي من ده فانت ما بتخالط الناس زي كده ما يبقاش فريق معاك بقى يعني اذا كان فلان الفلاني يعني كان عادي يعني ساعات يخرج وساعات يدخل وبيحكي كده عادي وفت الناس وعا ما تبقاش انت بتمثل بقى بعد كده التمثيل ده اللي بيجبلكه احباط في الآية فكارلوا ماشي؟ يعني مخالطه الناس توصلك الناس الصلاحين يعني انت عايز توصل لحاجة شبههم يخلي طبعك شبه طبعهم فانت انتقي ناس يعني يكون كم السيقة ديك نعم الفصل ما بينهم صعب صعب ان انت تبقى فاهم يعني ايه اعجاب بالعمل ويعني ايه فرح ان انت وصلت للمستوى كويس يعني بينهم صعب ولكن ابسط حاجه ممكن تفرق يعني تفرق ما بينهم ان انت لو انت فرحان بالعمل فاهم ان دوت مش هو احسن حاجه بس ده مقارنه بقبل كده احسن ولكن هو ده كافي ولا لا لو انت حسيت ان أنت كده اكتفيت يعني أنت بقيت يعني انا بقيت كده كويس ده اعجاب لكن لو انت بتقول انا بقيت احسن من قبل كده بس لسه قدامي عبر ما تحسن اكتر ده ما هوش اعجاب الغانب يعني ماشي برضه حاجات يعني مثلا بقول له على حاجه اللي يعرف يوزن بيها زي محمد عيد ما احمد عيكه بيقول لنا معرفتك ان ده من فضل الله عليك ما هوش من الاجتهاد بتاعك يعني لو انت حاسس ان انت اللي اكتشفت دوت يبقى ده اجد بنفسك ماشي المهم ان انت ما تفهمش في اي وضع من الاوضاع ان انت وصلت للمنتهى هيجي دلوقتي بيقول لو انت شهدت في اخلاصك اخلاص يعني انت لو حسيت انت مخلص يبقى انت محتاج ترجع الموضوع ده تاني ماشي بس ده مش معناه ان انت تجلد نفسك انا على طول مش مخلص انا على طول ضايع اعمالي كلها رايحه يعني مش دايما يعني. ايوه ما هو لو اتخسر المجمل من الاحواض يكف ايوه ايوه مفيش حد مش يعني اشكر رايح بقى لا مش رايح ما هو يعني حاجه يعني العقل من والصدق التنقي من مطالعة النفس يعني الصدق حتى ما يبقاش انت نفسك لها تأثير عليك فالمخلص لا رياء له والصادق لا اعجاب له. يبقى الصدق هنا وكأن التعريف بتاع صدق وعكس الاعجاب ان انت تفعل الفعل ولا ترى لنفسك فضلا فيه عشان كده يعني ايه ما يبقاش بتشبع يعني رغبتك وعن أبي يعقوم السنوسي رحمه الله قال متى يشهد في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص لو رفع أنه هو إخلاصه دور كامل يبقى إخلاصهم ده محتاج لإخلاصتين وعن ذي النور رحمه الله قال ثلاثة من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة ونسيان رؤيه الاعمال في الاعمال واقتضاء ثواب العمل في الاخره. <تصفيق> يعني لما لازم يفرق معايا <تصفيق> لازم يعني ما هو. مش معقول انا بهزاك مش مهم يعني إيه يعني أنا بقى بعمل عامل إليه <تصفيق> مش عادي يعني اشتغل المتح والذبن مش مهم يعني لو أنا بقى مدحتك دعتك إذا يعني <تصفيق> ليه يا ما حصلت لي أنا مش بقول لكم أنت ناس بويسة دعب انفصل من الشتيمة طبعا من نفسي يعني أرد ما تقيلاش لما أنا عمدها هكي بقى حركوا ما تقيلاشي خالص <تصفيق> في الغالب يعني لما يبقى اللي بيمدح دوت واحد يعني فاهم وبيعمل ايه بيمدح عشان ينصتك وما بيمدحش بالقدر اللي يجيب فيك الاعجاب او الرياض ولما بيذم برضه بي بي بيذم لغاية قبل الاحفاظ بشويه وبعدين يسيبك يمكن تنشط ربنا يهديك كده لكن بقى عامة الناس المدح والذم عندهم هو ده اللي الإنسان بيبتغيه يعني لو انت بتبتغي مدح شيخك وذمه زي ابتغاءك لمدح العامة وذمهم ده يبقى هو والناس صيان يعني, يعني انت عايز تبقى منظرك حلو قدامه يعني ده برضه يعني يدخل في المسألة بتاعت اللي هي قدح الإخلاص ولكن انت بتطلب ايه بقى من العامة يعني انت بتعمل ايه عشان الناس تمدحك و وإيه عشان الناس تذمك؟ هي دي المسائل اللي انت عايز تراجع فيها الإخلاص ماشي؟ يفعله يعني لو هو بيعمل عمل وظن إن العمل دوت رياء إما بيبتدي يمكح الناس أو عشان ما يذمهوش يعني هو بيصلي في المسجد عشان الناس له افتقدته في المسجد هيقولوا إيه ده؟ زي ما بيصليش في الجامعة ومشاركة إيه ساعتها هو بيناقش في المسألة دي. ينظر بقى هل العمل ده ينفع يتعمل خفية ولا لا. لو من الاعمال اللي ممكن يعملها خفية يعملها خوفية. لو ما ينفعش يدح على الموضوع. يعني مثلا المثال اللي احنا قلناه ده غير المسجد. ماشي? يعني انت هدفع عن نفس الفعل ولكن مش عشان مدح الناس دور. روح صلي في مسجد بعيد شوية مسلا وانت متعرفكش فيه قوي. فيبقى انت حاولت تخلص العمل من الشبهة دي. ماشي? ونسيان رؤية الاعمال في الاعمال يعني تتنسى انك يعني العمل اللي انت فعلته لله عز وجل تقوم بالاعمال الصالحة وتنساها حتى لا تمنى بها على الله يعني انت بقى ما تقعدش تعد انا عملت مش عارف في الوقت الفلاني كذا وفي الوقت الفلاني كذا لما تعمل حاجة وتعدي خلاصه خلصه تنساه تقعدش بقى تتكر واحنا في عسكاة رمضان انهي ليلى صلينا مش عارف ايه وكات رجلها واجعاني وبرضو بضل بصلي ويا السلام من الله دي بقى كان مش عارف ع طيب كده متشكرين. تشكري بقى المسائل دي ماشي؟ اه بس ده يعني فترة قصيرة انت عشان تتابع نفسك في يوم بتبقى فاكر التفاصيل بتاعتي اليوم عشان بقى بعد سنة تفتكر السنة اللي فاتك وتعمل ازاي واللي بعدها يبقى انت عايز المجمل بس يعني السنة اللي فاتت اعتكابته كان الاعتكاب يعني بدسبل 50-60% مش تفاصيل الاعمال ده محتاج تنساه. تمام؟ هل تقول لك أيضاً لكي تقول لكي نجي بيه بسه؟ لا مش ليساً واقتضاء ثواب العمل في الآخرة يعني أن تطلب ثواب العمل في الآخرة ما تطلبش منه في حاجة في الدنيا وعن أبي عثمان رحمه الله قال إخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ik heb het gevoel dat ik een paar keer heb gehoord dat ik een paar in heb gehoord dat je een paar keer heb dat ik een paar keer de gehoord dat ik een paar keer heb gehoord dat ik een paar keer heb gehoord dat ik een paar keer heb gehoord dat ik een paar keer ik een ik نعود معهم عشان نعود او يعني لو لقيته ربي أبي عثمان رحمه الله لا بقعود معهم اوه قعد معهم اين فين بول دلوقتي موجين دلوقتي مش مسألة طيقية بس فكاد تانية الكلام دوت معناه ان عن تطبيق عمل حيك مضلة المؤمن اينما وجدها اخذها صح حتى ولو كانت من الناس انت مؤترض على منهجهم شوي وعن قال إن الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن ولكن لكن لو كان باطنه سيء وظاهره حسن داله إيه المراء ولكن ما يبقاش الواحد بيتكلف تسويق ظاهره عن باطنه ماشي؟ ده من الأفعال الأخطاء فيها الصقية أنه هو يتكلف أفعال في الظاهر عشان الناس تظن فيه سوء عشان يبقى باطنه أفضل من ظاهره يعني يسيب مثلا الصلاة مرتين ثلاثة كده عشان الناس دوله هو بيقطع يعني مش مشكلة لأنه هو غير كده زي الكل ينتقل ونبي علي القضيل ابن عياد رحمه الله قال ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما وعن رويم رحمه الله قال الإخلاص أن لا يريد على عمله عوضاً في الدارين ولا حظا من الملكين فنعني نيفوت دي مش تمام خالص هو عايز الإخلاص يبقى هو ايه أفضل الأعمال إنه يفعل الفعل دوت لله عز وجل تاديه لحق العبودية وإن كان مش نظر للثواب ولا العقاب فهو بيفعل الفعل دوت لوجه الله بمعنى إنه لا يبتغ به الجنة ولا يحرب منه من النار ولو الملكين سجلوا وما سجلوش مش فرقة معاي ايو ما هو فيه منهم كلام الصفري الكلام ده واحد من حاجات الإخلاص إن من حقوق الله عز وجل عليك ان انت تأتي بحقوق العبودية وإن كان مفيش ثواب وعقاب ولكن دي حالة نظرية في ثواب وعقاب والله عز وجل حث الناس على ابتغاء الثواب ثواب الأخيرة وفي بعض الحاجات كمان يبتغي بيها الشيع في الدنيا من أراد أن فعليه بإيه عارفين الحديث ده أن يفسط له فرزقه وينسى أولوه في أجله فليصل رحمه فهو ده مش ثواب دنيوي والنبي عليه الصلاة موجه إليه ابتقاؤه حتى الثواب الدنيوي دوت إخلاص مكروش مشكلة لو فعل صلة الرحم عشان الثواب اللي وجه إليه دوت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما خلاص ده يعني حاجة كويس ولو فعلوا عشان ده وعشان ثواب الأخيرة جميل جدا. وعشان ده امر الله عز وجل، ما ده زيادة كمان، ماشي؟ ولكن عشان يبقى إخلاصه هو ده وبس، يعني دي يعني بعيد. ما شين بقى؟ هل الموضوع مخصوص طلب طلب الدنيا عشان نفتح ولا لا؟ لا لا لا. أي أحد واحد يطلب مني طلب طلب؟ يعني واحد يحصل بعمله عشان ما يطلب مني الله؟ حياة الله. شو طلب الدنيا مقصود؟